ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كثروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إنه